يا أيها الذين أمرتكم الله وقولوا كولا سديدة يصلح لكم أعمالكم ويشف لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد خذ شوزا عظيمة أما بعد فإذ أرسل حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي عند محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشعل أورا بقداستها وكل مقدسة وكل بيعة خرافة وكل ولاية الكتاب ثم رأى بعضه أيضاً من الكهوب الأحباب لذنا مع هذه السلة التي مرود فبولاد مختلف وحاول أن أدخل من قصص الأنبياء لا نقتدي به في حياتنا وأنزل الله شنو وعلا أن يجمعنا فيها وفيها ولد الأنبياء وعلى محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الجلد إن الله من أولى على والليل تبيتي لنزل وعلى من شهر تعالقون إنها فواددا من قصة نبي قصته تواثب حالي لغادي لي ألا وهو نبي الله المبتلى الصادر العادل نبي الله أيوم والعقيمة أنني كنت أنوي اعتدار ويقوم أمد بإيقاني بهذا الدرس لكن يعني في مثل 6 ايوم والكالس يمكن زمانية عشرة ثلاثة في بلائه عابدا 18 ثلاث عابدا وجد يعني الواحد فمسطة هذا لدى ولاكم العقب وما فيه في الدنيا ولا اليوم إنه ليبنائك والقادر عليه ولكن يعني استاذ عملي للهرجة تلميه <تصفيق> فالمسكوب دائما كبير فالتفهم القصدي ونسبر الله جل وعلا أن يحضل العقد التي تتعزل بنا قصة جديدة كما لكم لا تثبتهم قصة, ده. قصة ده. كيف كان يأكل وكيف كان يشعر وكيف كان يدام أو كيف كان يعوح عن نفسه أو كيف كان يفعر وكيف كان عندما يفور كلمات من يعني الصحة للعبار حضرة في الوريد سريع بالكسرون أكيد بالكسرون علاجا جبارك للعيش لعل الله الله الله العلاء أن يشفظ فيه في الجنة فبجروة الناس في الأولاء يشفظ النظر للعيش فالتقي مع القصة للعيش هذا الزبي الذي ينتهي نذبه للا تبيه الذي أعطوه في إصحاب فهو بنتاني إسرائيل تبيه واحد يوي. في بني القرآن الله صلى الله عليه وسلم اسمه في القرآن أربع مرات مرتين ذكرت اسمه فقط كما في سورة فساء ثم في سورة تعالى ثم مرتين ذكر الله صلى الله عليه وسلم فيها موجة ذلك الصحيب تأخذ منها الحذر الأولى ضرط في سورة التبيان وأقرأ في سورة صوت قال الله سفر علام في سورة التنبيهات وأيوه إذانا ربه أني مسني أضر والحقيقة هو أن كل لفظة درس كل لفظة درس كل كلمة فيها خير وأيوه إذانا ربه أني مسني أضر وأتعظم الراحبين فاتج بلالا فكشفت بابه بالطفل وآدينا أهلاهم وبتلاهم معهم رحمة بتعدنا وذكرة للعابلين وقال جاجع على في سورة صار وانكر عبدالا أيوب الثادى ربا وانكر عبدالا أيوب الثادى ربا أني مستني الشيطان بمصبب وعلاب قلت قلت لجلك هذا مبتسل باهيه وشاراته ومهده أهله ومثله الله وطعمدت من حدنا وذكره بكل ملباب وخذ بيدك طغة فضر به ولا تحنف إلا وجدناه صابرا إِنَّا وَجَدِنَاهُ صَابِعَا نَخْمَنَا عَبِدُهُ إِنَّهُ الْأَوَّابِ تسأل الله جلال على أن يُعِرَ يَقْرَهُ عَلَى الْأُدَاءِ بِهَا الْتَبِجِّي الْكَرِيمِ فأُنسِمْ عَلَكَ مَا عَدَاكُمْ حول ترائد من القصة البيئة لأيوب في عدة إحقاط أولا وهو قصر حياة أيوب إِنَّا وَجَدِنَاهُ صَابِعَا إِنَّا وَجَدِ ان ترى الراقدين ان ترى مع... الراقدين ثالثا وذكره للهادي وذكر للهادي راضعا قدما مع العقل اليسر انبعاث انبعاث العقل القصد خالصا خالصا ورجيع ثالثا لهذا ثامعا أعظم ما تقل الله العافية أعظم ما تقل الله العافية ثابتا وأخيرا صدر فيه ولا تحقا هذا يريد ما تجوه يعني ايه؟ الصدق ذكره في المسأة طرق قردين طردين بقى قردين والقردين ومع ذلك دولة أثناء التنبياء الذي تستفيد من قصني في حياتك إذنه لا يمتق أحد من البشر لا يمتق واحد من البشر عن ملابس عن نار كما تسمعون الملابس ترطي ما لا يعلمه إلا الله أولا نقوله الهدوب الثاني أعبرتاني ملابس صح الهدوب الأليم فما بالأحد الآن يسير على جارة الأرض وأنه يكون هذا جزءا لا بالأحد الآن يسير على جارة جارة الأرض إلا ولمشكر سواء رفعها لله في النعاة أو عرضها على ذات سواء العلمات أو جيها إذن كل منا أم في حفظه رقص وهذا من الله تسرغي رقص اللي نتصل بي. لنكون على رأس كما زاد مأنا من البلايس العالم فالكطة مفيدة جدا لنتعلم الصبر من هذا التبيه حتى إذا اكتشف أنت بلاء فليس الصبر وحده وهو الصبر على الملاء أو على الملاء فمن التاسي من يصبر فقد واس وراجلها إنت مصيبة لفقد واس مصيبة لفقد واس مصيبة. مصيبة ملسل صبت التحديد من تقول قول عنه اصيبه برسوم الانتحاج اصيبه بصبت زوجته، اصيبه يعني كما يقالون بصدفة العقوبية اصيبه ايه شيء من ربما يصابه بالنهر ربما يصابه بالنهر فالصبره ليس هو الوحى الواحد صبر على البلاد فالصبره على المطلوب سواء كان فارغة الهاتف انت ما اصبرت هذا الوحى صبر على المخبول وصبر هذه المخلوق وصبر على المخدوط صبر على المخدوط او عم يوك profesر متوى الواحد احتاج مجأسك الى صوت وصبر عن المخلوق التبل احتاج الى صوت الاخطار الفتر يحتاج الى صوت دوق الارضيص الى صوت دوق الان الفقديمات يحتاج الى صوت دوق الشرات يحتاج الى صوت صبر خبار المخلوق والدول الثالث صبر على المقدور وهذا الذي يعني أول ما يذكر الصبر تتجه الأنظار والقلوب إلى الأنظار ألا هو الصبر على الملأ وأنت الله صلى الله عليه وسلم على نانا ويقوم العفو والعجيزة في الدنيا والأمر أول كائدة في الثوائم كفطة هذه للأيون إذنى وجدناه صابرة الذي حكمت على أيون من أنته صابر مع الذي يفضح حكمه والله ظهر فيه لما عقل من القرآن يوهر فإذا قلت الغالة تنصرني على صحب لا أن يكون عادي ذلك تفنى الظبع وتنصر عبد اهتيات الشاكية وجه ساعة فلا يقفر هذا البتل له إذا كان من البتل الحقيقي وإذا كان من الله جاء عليك كما يكره كثيرا أنت رجلا من ساحل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاء وكان شيئا رجل فرؤات كآبه مجدور معروف يترأى مصردات فقال أعضاء من التبيتي في التصالي يا محمد إذن مدحين زين وتبقي شيء يعني لو قلت في كلمة حلوة إذنك لا تارى من الفريق وقلت في كلمة واحدة إذنك لا تارى من الفحش. يا محمد إذن مدحين زين وتبقي شيء قال التبيتي صلى الله عليه وسلم الله الذي بقصوا يزيرك والذي ذنبه يزيرك هو مغز للعاية واحدة سبحانه وتعالى فلو يتمع أهل الأرض على أن يمتحوه وعلى أن يمتحوه وعلى أن يخذوه وكنت تحت الله بذبوما هاي الصعبات ولو يتمع أهل الأرض على ذنبه وعلى كوته وعلى شطه وعلى ذنبه وعلى الحالك وقضوا الأرض اللي على كفضلا لا يضيرك ولا يضيرك هذا كله. قال الله جل وعلا وغريد منك. يعني يا رئيس الدعاة والشباب والجبارة والصغارة يختمون هذه الآية ليدكيوه البصر فيها عيبة. لا يفتح الله الناس بالرحمة سلا مرتك لها. وما يمتك فلا يسلمه لبعده لو أدى الله جل وعلا بفتحه فلذي يستطيع أهل الأرض رطبه تأريغها ولو أدى الله جل وعلا بخلق غيره أو بحدث جد فضل منه غيره فلجزم على الفضل على الذي يقدم لك غيره والرب صل الله عليه وسلم لم يأتك أحدا ولذلك فالفضل من الله جل وعلا وحده فهو القادر على كل شيء قل جام ذلك بالك تبت تبثي البلك من تسجao وتتجعل البلك من من تسجاء وتحس من تشاء ويُذلوا من تسجاء بيدك ahí ستبلك على كل شيء قدير الله ما عزنا جميعين ولا تُبِي الله الله ما عزنا بطاعتك ولا تُنّل نتُعصيرك الله ما لا تجعل بيدنا وجدك احد من خلقك ولا تجعل في الأسكنة بيدنا وأوبيتك احد من خلقك بخدك يا رب العالمين اذا وجدوا الضلال فإذا ذكرت اسم نبيه ايوب يذكر الصبر هو جاد لا به بين الناس صبر ايوب اذا ذكروا به ان له و بالامل بفضل الصبر مثال بفضل الصبر لا ضريه فباني العشر صبر لا ينسى لا هاي نحلت عليه امرأة ويجوز فقالت أنا سنع الله جل العلا أن يفرز كورا ويجيش فيك فلو دعونكم ليه خفاة قال يا قد أتعال بالله جل العلا سبعين ثلاثة بالحافية شرمت قليلا الأصبر لله جل العلا سبعين ثلاثة كورا سبعين ثلاثة الحالة فقط هو اللي يجوز طاعة أقول آه وحواجس كباها جدا أنا عاملتي يا يتعلم وعاوز وعاول فاطر ان يصد اهوات شديدة بصلاة طاعة عكاة وغيره يا مسلم هو وصد بكامل هو وصد اي بار يصد اهواتنا ليتعلنا الصبر من نبيتي الهيوم على نبيه وعليه من والسلام وعلى شميع التنبياء يا بصري صلاة الراهي والسلام وعليه من الشبعين اتنا مجردان بصادرات افتلاح نبيه الهيوم افتلاح فيه فقد الصحه فقد البال فقد الولد فقد الاصحاب فقد الناس لكن الله جل وعلا اكرمه فلم يفقد قلبه المتصل بالله فقد كل شيء زال لكنه لم يترك قلبه الله شمعان بقدره ابتلاه في كل جسد وفي وقت في أقاربه وفي أصحابه وفي جيرانه، كل مطهر فكل الذين طلّف، فذهب قول الله عز وجل في سورة الغايب، وقال الذين كفروا الأصولين، كل الذين كفروا لكل مصلين صرح الله عز وجل، وفعل الذين كفروا لصلهم، لدوخ لجسدكم من ارضنا أول تعودت في بلده، فكل الذين اخرج. وطرد. فنبي من البيوت لم يعني البلاء في الظهر لقد اتبقى الحمد لذلك انت البلاء لم يأتي في القلب. لأن ذلك اذا ابتريت في دنياك كما كان عمر القطابر دواعا يقول اذا ابتريت ببلاء في, في دنياك فأنا احفد الوارش على شيئين. احفد أعظم بيها. فلو تريد وجلبها بالدين فرقت الدين تنصيبه. تنصيبه هي أكبر نصيبه. وانت تدعى الله عشاله وعلى بالنبيك النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا دعى الله عشاله وعلى رب بلا. لا يظلم وأبدا تلك الدعوة. قلمت. بنفس قصر قلمت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو بتلك التعاوات الله قبص لنا بالخشياتك ما تحول به بيننا ومين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جدتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومدخنا بأسناعنا وعبصارنا وقواتنا همى دماء بالقيتنا واجعلوا الوارث منا واجعل سأرنا على منظر منا وانصورنا على من على ولا تجعل أصيبتنا في ديننا ولا ترجع لقصيبك، ثلاث فيدي جل. لو قصيبة كت الولد الحمد لله، ربنا سيرى الحمد لله، ربنا سيرى خير الدنيا. أو يجي لبيون وبيوصل من الجنة. لو قصيبة كت البيت الحمد لله، ربنا سيرى خير منك. الدنيا. أو يجي لبيون وبيوصل من الجنة. لو ربنا النبي صديق الدنيا بلاءة جديدة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واثنى هذا الحديث الطويل المرأة الذي رأوه ابن, ابن حبان في صريح ورأوه جرير بسنة صحيح. صحام رشيخ الانباني رحمه الله صح عن اسناديه. اسناد ابن حبان في صحيح ابن صحيح ابن صحيح واسناد ابن جرير. في الحديث في سنة ابن أنت النبي صلى الله عليه وعلي وصلى الله عليه وسلم قال إِنَّ نبي الله أيوت لبت في بلائه ثمانية عشرة سنة إِنَّ نبي الله أيوت لبت في بلائه ثمانية عشرة سنة هذا أول اول افتلال إنت الماضي كان سنة صفت شوف الثالث عندما يبال بلائه قال النبي والسلام فرفضه القريب والبعيد فرفضه القريب والبعيد شو ما لديكم الهيط ومعاديش رسول أصلي كده مش عاوزين يرسوله خيش في, في اللي يتعالوا لأ مخريتين رجم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بالحق المريض علينا ايه لا لا بالسيادة باية فالله ما فيك عيالة والغريب احتاج الله إليك عيالة والغريب عيالة من العود بسبب حيد عيدا لأنه يعود كلها سنة فالعيالة عيالة يعني مش بره برا خلاص ده عيالة لأنه واحد ثالث فريد غريب وحيد يحتاج إلى عودس وإلى عودس نقف الغدس بالله لأنه معي أخير عودس لكنك السنة وحيد والنفس بشرية تحتاج الى منذ من البشر فلا فلعل واحدا يذكره بكلمته هو طرفها او بحديثة هو صادحة او, أو بآيتي تعود على فرادنا لكنه يقولها هذه مرة بطبيبة تصل الى قلبه فيسليه ويصفره الله سلام على نظافه وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعفضوا لبلاء يأتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فنكلموه ونكلموه والنبي صلى الله عليه كما اصلت الخباب من ارض رضي الله عنه انه يوضع وضعته المرأة التي كانت سيدة له بجهية وضعته بعد ان اوضعته من احبال وضعته على فحم مستهد. ربطوا اين هو ايه? ونشعر فحم على ارض وحطوه بلحمه بظهره على انزع. قال الخباب فوالله ما قد فأل يعني اليساح. اليساح في الظاهر اول مصر فهد. ابني عليك ثم اروفع لحين المصر ضرر شاوك. ضرر شاوك. وفهد الدين والظاهر. وروفع بعد ابني عليك لحين المصر. انت مني. الفهد مشتعل هنا ولدي هنا ولدي هنا. حتى ان عمر بالأطراب يومه جاءت حول الصحابة فيتذاكرون البلانة جديد عرضوا له ايامة ايامة بداية الاسلام فأنت كذلك صعبت لانه انتنا ضربت لانه على تعليق انتنا هو انتنا اتعلق لانه انتنا اعمالك مرهبت فجاء الدورة على الحباب فلا بيانصر مكلمش انت ما تكشف عن ظاهر ماذا هل يغلب مريم؟ مانصر هل يغلب مريم؟ مانصر هل يغلب مريم؟ مانصر او ما ده مش حفل أسلم ده الأسار ده الأسار بس فأضمئ على أمت فخباه الأمت مع ذا يحتاج إلى من يصفره والنفس وشبيه ولكامه صحابه رضي الله عنه أشبعيه فجاء أخباه كما يصيره كريم إلا الدبي فاصل لنا وهو وتوسد برده من الكعلة. فقال أخباه يا رسول الله ألا سلع لك؟ ألا تستنظر لك. لك؟ فقال الدبي صلى الله عليه وسلم إلا الرجل فيه من كان قبله شوف أزمي على الصلاة حكيم لما وحد يده الكسر ودعه مستشفى ده واحد يديه مقصرين يقول الحمد لله يد واحده اللي فيه الكسر ورح مستشفى لواحد لو رجليين مقصرين ومتعنين يقول لك الحمد لله المكتب رجلين باشي رجلي مقصور ومتعنى يروح يدوه الواحد بها ورسول شلول الحمد لله اللي غالي مكسرش طبعا مخصور مجانا شباب يروح للمستشفى يقول الحمد لله ان انا ولا ويكلم صدوا راح بارض الحمد لله ان انا باكلمتش وهكذا فاللي يشب الأول الناس اكتبين عليه البيوتين صح؟ فنبع عزام عمل كده قال للعطاق اتنا الرجل فيه من كان قبلكم كان يبته به فيحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها ويوضع المنشار المنشار ويوضع المنشار عند وضع دورسه في شق الطين يبشر وينشر اشياط الحديد ما دون لحمه وعظمه يجيني لحم كده من أمشاط الحديد ولو نشر اشياط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يردوه ذلك عندي والذي نفسي بيانه كانت تنبسى بره هذا الأمر حتى يستمر فاكب الصراحي لحظة بوله لا لخوف إلا الله والذيب على بعدي ولكن تكون قوة تستعجلون نحن أمة ضعيفة كانت من الأمة لا يحيل لأحد ان تعرض للملاحة ينطبق بجلبة الكفر فكانت يغفر ولا من يثبت فكانت يغفر بجلبة الكفر لا يحيل له لما قلبتنا الضعيفة خطف الله جل وعلا كما قال تعالى يريد الله أن يخفف عده وخلف النساء رحيفة فأبيح للمستطعف أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مصنن بالإيمان كما قال الله جل وعلا من جفر بالله من بعده ما جيه إلا من قطلها وقلبه مصنن بالإيمان ولكن من شرح صدر صدرت أعليهم من الله ولو حذاب عظيم كما في سورة النحي فنحن محفظة قال النبي عليه السلام عندي بقى البلاءات والفتر قال الله سلام عليك قال النبي عليه السلام إن النبي عليه السلام ملكة في بلاقي ثماني عشرة ثالث حتى رفضه للقريب والبعيد حتى رفضه للقريب والبعيد إلا رشدين من إخوانه الحمد لله نحسي جدا أن الملاء اللي بيحتد بتلاقي فيه تاريخ النبث في المص في بلد برئة الثبت حتى بيونيس فرضة من الله يجل وعلا إلا رضي بلين من إخواني كان من تخص إخوان لكن شوه حتى للأسف الاثنين بديتنا هومة جي بلاء على عينه هون كمان قابل مبوحة بليل وابني موت كمان زي هو زيني هو بعمله فيه وبعدين ثلثه كمان ضموحه وهو مغيب وبالنستاشرونه مازلوا اللي مرز حانه هولا والجبال العرويه بتاع باني تصامد والفلوش التارد والجبال يقولولم في البلده يقولولم في التسامد في في الامر وحش لانت عمد حرار لانت واحد واحد ويدموه ويدموه لي يبقى بلد نفسي وبلد مدري وبلد ماري وبلد يعني فلاذ من كل الركان إلا الرجالين من الإخواني نبه كان من احصي اغاني كان من احصي اغانيه كان من عليه والروحان فقال احدهما لصاحبه يعلم الله يقول ابني بكل ما يعلم الله لقد اذنب ايوب دفدا زادت نبه احد من العالمين لقد اذنب ايوب دمجا ما ذنبه احد من العالمين قال له صاحبه رد علي الهول وماذاك ايه ايه قال وماذاك قال منذ ثماني عشمة ثلاثة لم يرحب ربه فيبشي ذنبه فلما راح إليه لم يصبر رجل حتى ذكر له ده فأنا راح قال له قال له عن ذكر انت عملت ده بمحدش في القاضي عمله احنا هو يسرح البناء واللي قد عليهم والرسق حبينا ولا سلاء جديد حتى الفتنيني مغرور لا يقولون، الغاش، لاذي نقول، لا أحد حي أليس، لا أريد أن أقول، غير أني أو غير أن الله عز وجل بعد ما سجل كل أحد، لا يجد بعد ذلك إلا الواحد الأحد، إلا الواحد الأحد. ان لا ادري ما تقول غير ان اغير ان الله عبد جل وعلا والله وحده يقول ان غير ان الله عبد جل وعلا ان الله عز وجل أني كنت ارى على الرجلين كنت ارى على الرجلين فاجدهما يتنازعان كره كون لله عند وجود عد على سبيل الشد مع ويقول لك ابو الله إلا وجدك ذكر اسمي بسم الله عز وجدك فيذكراني الله عز وجدك أولا الاسم راح جعل الجدك والله يضامك فيترادعاني فيذكراني الله عز وجدك فأرجع بنا بيتي فأكثر عدوبا كراهية أن يذكر الله إلا في حق بشكله واحد كذاب اروح اطول اعصارك عن سلال عشان ذكر ربنا في مواطن المفروض يذكره بحق سيدنا عيسى تبا صاحب خالب ماذا يقض الطريق فوالد السارقة بيتك حراس ايده في جبل اللي يتبقوا لابن فقال له نبيه ما ايده اثابت فقالت سلاك كلا والنبي لا إله إلاه قال لي لو والله ما سلاك قاموا لنحن راضح لكم عجالي البلد فقال له كلا والنبي لا قال حيثا صلى الله عليه وسلم آبدت بالله وكذبت عينه قال حلم لا فقاله يا يعني ما يضروش ما يضروش يذكر ربنا في عطافك الثالث. قال رأى رجل يشهر الغفرة وهو يذكر الله. شير الغفرة. وإن عذار؟ وذكر بنا. قال فأذيته إلى فده فطفعته وأطرته خشية أن يخرج ذكر الله, الله من فرد عازم. فسينا اليوم قلهم الله إلا هل واحد اتنين بشكل مع بعض، قال لي عذار فرحلهم أخبر من يذكر شعبنا في موضم؟ ماذا؟ قال يعلم الله اني كنت غره بالدنيا تلهاني عن ذكر الله فارجع الى بيتي فؤكد ان هو تعالى ان يذكر الله الا في حق قال وكان يخرج في حاجته يلقي حاجته فاذا اقوى حاجته ان سكت براث تسداد للبرضه حتى الزوج الراهل بالي في الحال الوحيدة فاليان رجل كيف تبدأ توجد صغير قبيل فلا يضع فأمسكته أمسكته مرأة حتى يقضي حاجته قال فكان ذات يومي أطأب عليه وثت له قبيل وأحدثه وسندهده جائد واحد رأيت تجارب مثل المرضى ده من أعطيه رياك فواحد يخده ويسأله حتى وضعته بي وقف عليه المخلص بالسلام لبالخلص سامر بشيء تبتلال يرمو استرنا يا رب ما أستدري يرمو في نفسه ولا يستر نفسه ولا قدر يعني أن يدفع البادة عن نفسه فهي ضغط الرحيلة اللي كانت رفدتي على السابر السنس ينادي بشيء فملأ شديد يزداد عليه يبقى لما البلاء يعطونه يفتي الفرش اشي كده كما سيأتي معنى جد الذي فعله اكون الهدي مبتلى انها عظوى البلاء وزاد الكرد فاعلم ان الفرج سيأتي بتاعه لما بيزي ثلها ويزي بيزي الفرج اعرف ان الفرج جاي وهيجي بتاعه مش اي فرج لهيجي فرج حقيقي بتحدي الله لما وعلا كما استشعر ان شاء الله جل وعلا بكصة بالله يجب بس يتعلم الصبر يتعلم الصبر قال فكانت ديومي أقطعت عليه زوجته، فأو الله إلى أيوم فاء فأو حظام إلى أيوم في مكان اركب لك هذا مبتسل فارد وشعر بس هذا لا احكم تاوى ولا شير بزيزة تاوى ولكن حبوب على الصيف لا لا لا وانت مجال ارطى عليك يا فسيطان الله اللي جنبا مجيب ارطى برجلك هذا موتسل بارد وشعر قال فاستبطأت وزوجته رجل تاني ما ضوء عليك لأدرس له اطبع فاستبطأت وزوجته فتلقت وضمته استداء واحد جائش فتلقته تنظر و اقبل عليها قد اذهب الله قد اذهب الله عنه اتنا به من البلاء، وهو على احصد ما كان فلما رأته قالت اي الله فيك يعني انت بقال اي الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتال لا احسوش لا احسوش تشتون واحد هي بشوتاب كان يعني حبوص الحبوشه كان ملحبوه واحد كان يعني إليه مجبسة حرافه كانها واحد شكل واحد كان مريض. قالت أي بارك الله فيك قالت أي بارك الله فيك هل له أي تنبيه ضهي هذا المختلف والله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحاً يعني كان شكل بالضبط اللي كان صحيحاً إذ كان صحيحاً قال يا أيوب فإني أنا هون فإني أنا هون وكان له أن راني أندر للقمش وأندر للشعي أندر يعني فكان كده بالجمع في الراقش وكان يجمع في الشعي جاءت الله، وكان له انذرني انذر بالقلع وانذر للشعير فبغت الله تعالى فلما كانت تحتاهما على انذر القمح اسرب فيه الذهب حتى صار يعني حتى كده زي كبير فالا في بدل ما طاب وجاءت الكبرى فاثرت في انذر الشعير الورق أي خطته حتى طاب شيء قدنا ان دميه ما اليوم جاد عليه البلاء في النفس في البدن في الولد تلا بدني تلا بدني افتداه بالاحاد تلاه من الزوجه في كل شيء وبعد ذلك يقول الله شكرا على إِنَّا وَجَدِنَاهُمُ صَابِرَا نِعْفَ الْعَجِلُ إِنَّا مُؤَوَمُ وريد أن أبزئ أدبي جمال مليون مما دُسم من أخبار بني إسرائيل في كثير من التفاشير بأن تتفاجه على الثلاثة الآن حتى أن الدود سار في جسده حتى إذا وقعت الدودة رفعاها وضعاها على جزب جمالة الثلية ليكون هذا رزقك كله هذا كبير فقد عاف الله نبيه ويأيجوب من كل هذه الغرفات عندما لابتلاء نعرف هكذا قبل التعب الضغط خلص لا نستجد في ذلك فلا نقول عن نبيه شيئا إلا بشاهدة العزم من القرآن والذنب ونسأل الله تعالى أن ينظره استغفر الله لما على المرض الشديد باذن البلاء ياتي على قدر الايمان شويه بس ده انا عايز اقول يعني لو جه يعني مع شويه كحه يبقى انت يقولك يعني ايه مدى انت شويه قال خالص شويه كمان مع كحه يبقى يعني ايه طارق وجعه يبقى الايمان بدا يثبت ومطار هو بلا ياسمت جالك يا بني ان يضيف ببعض البلاء ده بليمان ده جالك انه وطور لعلام عنا بنتقولش يا رب اهلي بش نوع فإبنه انتبه تبيصي المسلم صلى الله عليه وسلم قد عادة بليهم كبساء لمعنى اللعافية عاد النبي صلى الله عليه وسلم فإبنه هو قد أصيب لبعض الشديد واليدعي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت تقول عارفا ان تجلبها عند تولي؟ قال كنت أقول الله قد يكد بها في في الاجر فراجله لي في الدنيا. الله قد معاقبي بشيء في شيء في الاجر فعادني عند تولي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطيقه لا تطيقه جل الله العظم والعظيم. وإذاش بيضارش طب ليه يعني يا رب اتفلش انه مش هرب المتالين حسين تجيب الزلوب ده اتفلش فبقى دول تيام شعرات بدون منا فأمر كملكون اليه انشاء عادة وانشاء رامة ونسر الله صلى الله عليه وسلم يغفر لنا ويحفو عدنا ويسر ويعجينا كان الافراد اللي من الصحابي يسلم امو الرجل يعلمه خمس كلمة و في دوايات سبع كتب، جمع روايات تبع سبع كتب، سبع كتب دوايات كمن قرأ النبي على التسجد دنيا تنيا وقام حض، وعلمت النبي أن تقولها بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وأردني وأجبرني وعافني وارزقني وفعني، وإله أعط جل الناس. ده موجود ولا لا عارفين الدنيا ولا لا رزق الدنيا ولا لا واخره من الدنيا ولا الله بتظفر لي وارزقني وردني وعافني ورزقني وارزقني ورزق الله مننا لا طرف لنا وحنا وارزقنا واشبعنا وعافنا ورزقنا ورزقنا تقولوا مين شاكين الله أفضل لنا وحمدنا وأهدنا واجمعنا وعافدنا ورسولنا وأفعدنا نعوات عزامها التبي صلى الله عليه وسلم لكل من يبدأ في الإسلام فعلى فتر البلاء يكون ذلك ثلاث متر في الإيمان علامة على الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسجد ريمان أحمد وهو الترمزيه في ماجهة الحديث أبي سعيد المحديث سعد النبي القرص وصح الله الشيخ البعلي وعلى الله تعالى أن التبيه في المسلم والقال أشد الناج بلاءة لما سوي أي ناجي شد بلاء قال أشد الناج بلاءة الأنبياء ثم الأمثل في فالأمثل يبتل الرجل على حسب دين وفي الواقف يبتل الرجل على قبل دين فإن كان في دينه مصالب هكذا لوان فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاء وإن كان في دينه ربقا وإن كان في دينه ربقا بطلع على قدر دين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب البلاء فما يمرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خاطئة وفي رواية ولا يزال البساء بالعب حتى يلقى الله وضع علي خطينا فشد الناس بلالة أتبئا ثم في فتبسل هذا على أن على إيمان فابتداء الصحاب غير ابتداء فابتداء صراحة لو مش بالشارع وقفو ساعتين ثلاثة أحلام بربوس رايح جال فعلى الناس أقل لها دعم رخان. هنا هو بدك في شعبنا، الناس الصحابة يعني وما يحمل أحد أدعى الدين على طرف من ذا. فتسمع الواحد خمسين بيت حديث، سمع لك جبر الصحبة زمان. كان ممكن ترى جبر عبد الله خرج من البليد في مدينة النبي عليه الصلاة، سار إلى مصر لأحلي سفر كاذب، نش ولكن على ثقة كما تسمع من خالد. يروح لصحابي الجليل يوراك يقول له سمعت انت عندك حديث سمعت انت كل من الدنيا وهو الحد تخبط عليه فهذا يقول له جابل جابل من قال زعبد الله قال الضعفين وادخل قال الله لك حتى تكون لحلاته لله شهر كاملت في اسم حديث يسمى منذ الحديث يحشر الزرس يوم الضيابة الحفاظة الأوراثة الأوراة ويجعل ذلك بايش هرشي طيب حتى تكون ده نشتغل إيجاد سأردك إبناء التنفيذ ومكتبة شرايب وعندك قدوات فضائية يدينية وعندك وحتى مش مش صعيد مفتوضة كده ما انتش عايب أسنعك كتب عندك ماليانة المكتبة موضر بس كل يبالك وبصح كتب العدي قلت إِنَّا بِاللَّهِ وَإِنَّا يَرَجُّهُ وده الفرق بينهم بالصحة وبعد كده بالأسف تلاقي على صفحة الجرائب بيستيبو الصحة استيبو خارد مريد خارد مريد ينشتب لنشق لنشق ينتظر عن فارس خارد الجيش سعبال هو القائد والقائد يعني يدخل لما كده يدخل جوه صفور المشريكي يأخذ القائد مريدين يختاره ونحن ايه جورت على طول رسالة من الخليفة روح ايه حي المسلمين متعرضين للبلاد في المغرب ونكفي في ارض الشام طب يقف ايه نصحها مهلكة يعني ايه يعبق جيش تعبئة لم يشهدها العرب ولا العرب القارب يجوه ويعطش القبل ثلاث ايام بازا بتعبص يدل المياه تشرب حتى يتبتلئ أسلمتها وبعدين يحذب الصحراء لو جاء يكلب ويطلع المياه ويشعر حتى في الصحراء في ثلاثة أفعة أفعة أفعة ستة يام كان وصل أولاك من حرب الحرب رضي على عن خالد بريد سيفا تسلّه أعضاء المسجين وبعد ذلك تنزع من خالد بريد وإن لله يهدى يا رشوان يا والله يا قد والله لا تساوى التراب الذي صاروا عليه، نعم ذلك واحد، لكن عزاؤنا عزاؤنا هؤلاء الله على أودا، على أودا أن نشهد هؤلاء ونذكر الله تعالى أن يسمعنا ما هو مقصراً من الأعمال، فتبلغ على قدر إيمان، وبالحديث الصحيح عينه، لأن رضي قال بسعيه وأبي علِّم المصري، والحديث بمستمر من حديث أبي سعيد الخدري. أنت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون لقد كان أحدهم يمتلل بالفق البقاء يصنع فقير ولا الفقير ربي تبين أقل حاجات فينا اللاجئة سؤال سلوك تجاه صح إنما الفقير الزباد كان يدخلوا بيته يقولوا ما رأينا شريفا يارض البصر عارفين؟ حينه ما خرطتش بحاجة ما رأينا شئة ليوند المصر مش هيضة؟ كين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ صارم اذا ما اعطيت انتعه على الإطاب يومد؟ صارمت مأبو دانضا وكان الحديث اسناده ضعيف للأمان فانه بيهدوا فلو أرد صعب رجع البيت يضمر لم يطع أي أحد وشفه لا داش فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي أن هل فرجع إلى بيتي يبحث فلم يجد فرجع إلى النبي حزين فسأله النبي ثالثا أن يفار فرجع إلى بيتي فلم يجد مستحيل أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي بعيد شلح شيء فما يجد إشلاني النبي فأبقى في بيته وقال يا رب اللهم إنك تعلم وأنا أهلي وأموالي قد من أموالي وأهلي تجارتي قد صدقو من حضور تجارتي وأنت تعلم حالي لا أجد ما أنتقبه إليك اللهم إني متصدق إليك بالعفو عن كل من سباني أو قذبني أو شذبني من المسلمين فلقي النبي بصارف الفج فروى عن النبي قال له لقد تخبر الله صراطه صحابه النبي بيقولوا له يا نبي يا اساد ايه اللي ينفع واحد يعني تجلس امرار و هو جاميه والعباي ابو فتشبتوا بين اضر وذا فصعلو بيقول لنا يا رسول الله شذوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اول كل اول لكلهم توبات تو كل واحد منكم عنده الزور ده كل واحد معقول عنده جنبيه مطموط لا تكافي لا تعدوا فرطان في هذا المطموط روح بقى ومعنوه السيحاء هو هو يقول يروس عند الحاجة ومعقول في حد منك وعنده جنبيهين ليه حد منك وعنده جنبيهين محول حد منك وعنده مطولين، محول عنده وابسين محول أبدا يكون لكم سنبات إن لله روح تدور على الله ابتح جنبيه دفع الدنا بتاعتك. ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه هنتكلم في الحلقه الماضية في القناه اماري والدنيا الحلقه الجايه دي خطوه لل كنترول بيولوجي ثاني الحلقه كل مره قلت لكم المره الجايه انا بيعكم هو كذا بنعمل بروح ليلادي تفتح بنبذات وتشوف أنت عشرة منهم كل بس طمن منهم في ذات أو التين زيادة عليك هم لاوم أحد بالكفرس كثير طلعهم منها شديش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال علي لقد كان عدوهم يبتلى بالفقر حتى لا يجد العباء يجوبها فهي بيصع عليها ليش ما رصي رص دعو سبوا على كذي لأ ملاب الزهريية ولا ملاب ولا ملاب الزهريية ولا ملاب الزهريية مش خاص فيه عباد إسان يرصي النص ينطق بتاعة ويقضي بفوق بس ويبتلى بالقمة لو قبلها بالقمة حتى يقتله طيب لما إيه بلد كيفان كده رب محبت هو ده عمال كده يعني لا لا بلش كده أملا إنما كما قال النبي عليه الصلاة ولا أحدهم كان أشد فرحة بالبلاء من أحدكم بالعطاء شو أنت لابدين كل أسلحة هو اللي بيقول رضي يتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدهم كان أشد فرحة بالبلاء من أحدكم بالعطاء ونزل الله العظيم. أخيراً، ميدت كتب ما شف الله الحديث. هذين الأسرار في سورة النجاد ورواية ربيع الحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمر في الرواة الكبرى. وصاشر العبادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أدين مع غير الناس كل ذنب لا يصحو الله مع كله بصدق قال الماحوظ قال في طب النشاء قال وعلمنا طب النشاء كما طب وقال ان الذي فيه ولا ماضيه ولا الى ولا حد الذي يئب ولا كنا يا رسول الله ضمان على اليد فقال على ايدي الثانيه يمين قالت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشغل الدنيا ويشغل الاخره قلنا يا رسول الله على اليد في بعض القضيه هذا صغير هذا صغير الذي يشغل الدنيا والاخره لا تجد ذلك فينا إلا رافع نوه إلى مولين أقول إلا رافع فهو فقالوا فبدأ لدرجة الدارة الثامين قال أكون فيده في الحسن فقلت إذن من خير الناس الذي بيقرح الدنيا هو يحب العم فسألت مين فيك هو اللي بيقرح الدنيا لأنه يتحدث من يتحدث كلب البديل ما أشياء حرام فكم واحد يتراوح عليه بنت من الدون ما خيرك الله ما الله يبارك فبيقول له كم واحد يتراوح عليه قلت رقم وأنت ماشي حرام طب ليش هذا التاني وأنت الحكي اللي بيت من الدون بدو بدرس جماعك لو انت وحد في البيت بلازني توعي بدي ولا مين تجمول 270 لسمعين جديد جديد يدي تفرح مرشت علي مانا شو بل بقى يعني عربية ولا ومحاربة ومتاخل بالبنج ومقولها لا لا خليها تفرح مرشت تفرح واحد جبك شخ بيدي تفرح او يا فيزياء ده بتاع الدنيا ده بتعلي زي ما طرحنا قبل كده حاصل عليه المركبه في مدينه نفس الجدار الكذبيه الجدار اللي قلت لك عليه ده تقريبا نص كده يبقى مثل الجدار يساوي 50000 جنيه ده جنيه ده كده طب طب ماشي الدنيا ده حد ترتيب 100 هاي جنيه بحوالي سمعملين تقومين جنيه يبقى خفصي تالي سمعملية تقومية ملايين ملايين و يرآله جنيه بدون طلب بدون ديش محترش بدون مستان ماذا جنيه نفت عليه نفت خريطة عادة عادة على, علي, علي. توجده رعانه جنيه عند تصحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فكذا وكذا وصاحب ابا بكر الله يكره والله ابدا ما بك؟ قال ان نقلت علي الذنوب قال فقل له يا ابن ابي له دخل ايش؟ قال يمكن او غيره تقول له والله ما انا ما انا علي الفرج حتى اتقها كلها في قبري لو احنا مع ابن ابي ده ومطلعوا لنا عليه في كان واحد بيولي احتفل الزكاة وقلت له ايه زكاتك مليون هم عاربين مليون قال لي مليون قال لي اعطاق مليون ايدي لله في ذكر بعيد يعني ذكر بعيد فإلا بزاي بانتنا شو فيعني في الدنيا ستمر علينا ونفرح بها والله ما بجلس ايومة ومن بدأت فبلغ أصحاب ولا الجل قالوا حدنا فضل الله الذي لو على نفره به قلت فضل الله يوم فبذلك بل يفرحون فقال ألا بل هذا بيتنا ومن يقول وبفضل الله يوم فبذلك بل يفرحون وهو بيتنا قال ألا فإنما فكر الله إيمانك الثابة تقوى حلو حب الله أسفل تعالى شو سميني أما حين تذفق يامل ليه فهو ده أطلاق فبين من الفكش تفين ده أطلاق عالى الدنيا من كل منا ويجعلها تحت تحسى أقدر منه فأقول لكم أي رجال على فدر بلالك تعلموا إيمانك على قدر بلالك تعلموا إيمانك فالطريقه يا ربي جلو علام طريق الشارقة تحتاج الى صبري طريق كما قال ابن طيب الحمارة تعالى كتاب فعيد طريق جائب فيه آدم ونرى فيه نور وقال لتأمين إسماعيل وعبي في الدار إبراجيم وقتل زكرية وذوب المعيحية وبشرد على الوحش عيسى وهذا الطفل أيوه وقاس البلاء أقول له المحمد صلو الله عزيزي هذا هو الطريق الابر فإنه فلتصبر كما صبر نبيه من اليوب ولا تجزع وإن طلبت فاطبق من الله لتعلى بأدب كما علمك نبي الله من اليوب حين قال وَأَيُوبَ لِنَّا تَعْبَكُ أَدْلِينَ شِي حَوَنِي بَنْ لَنْ يَمْطُرْ إِشْفِي إِبَاً وَأَنْ تَعْصَبُ رَاحِمِينَ البطل إليه أنا أتاحاً لأبو أكثر في أعطيك عارف الشحاتي الذين يشعر بالطرع الجديدة هل يطرع بيتها ليش عادة؟ عافية؟ عادة تبقيت حاجة لله الله يكذب الله يطرح عليك يخديه حبلة يبريكك فيه طلعوا في أعطيك أعطيك يقوموا طلع كثير أستر عليه ففدي برعب ولله يثبثل المتعاملات فأذكر حاجتي من قد كفاني أذكر حاجتي أبقى كفاني حياتك إن تشيبتك الحياة إذا أنت عليك الضرب يوما كفاه من تعرضي الثلام السلام على الله أفضل بالدعاء دعائك الكب ايه؟ دعاء الكب لا إله إلا الله العظيم والحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السباوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ما قلت لش أرد بالتنجل عندما كنت أردت يعلم عليهم بالتعويذ يعلّم أزبالة بنت عظيم أو كعديد ثلاث وهو وحديث معهش الأرماني أنت لعاء الجار أن يقول الله الله ربي لا يشرك به شيء في الدعاء تقول يا رب عند الكارب سيدنا يونس نزل في الكوبان دعا من عند الكارب تجني يا رب هراني رب زورها يا رب هكي هوا يا رب شو؟ ما وبالنور يبهب وغاطبت ومد أن تخذر علي مغادة الظروبات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المعلمين مفيش تجيرك زي الأعوامي البصير اللي بنقش في الصحراء بعدها بأخشي عنه البط اللي الأرض عودة مية والأمام عودة مية وذكت عودة مية ومش عاد تجيبها بيه فهذه الصحراء عاودي يستسكي مش عادي يشعر فخذ عيال وخذرت وقلت أهداف وطلع في الصحر وقاله وقاله الله تعالى حالي كمسر وحال قرأتك كمسر وحال أهدافك كمسر فاذا ترى تقول لك أنت كيف الحال أنت كيف حال هذا بالتعبير يعني أنت تعالى بحال فعلمك في حال يبني أسوأ وإن كنت أقلتك بالقدر أسوأ وقدت لا تقلل بقدر السؤال، لكن تصورت بالسلاج على الله جل وعلا، وبتحيد، وبالاستغفار، وبتسبيح، فهذا السؤال إذا إذا عنا ورفض جل وعلا بسيء، وهذا كذا كان فيه مسيوب أذن على الله جل وعلا فبدل أن يكون شفيني شفيه أذن عليه ذهب جل وعلا. بالثلاث عالص وأيوب إبنا تقضوا قد يمثني الضوء وما أنت أرحم قاحبين بل من تمام الأدب الأيوب من تمام الأدب انتوا معلش يا رب انت متلتني وش ما فيه مش فيه البلاء مش فيه بيه الخير كله إليك كما علمت نبيل عصر صلب الأدب مع الخير كله إليك والشعر ليس يريدك ليس يريدك قال الله تعالى على الله مصابك من حسنة فمن الله ورى مصابك من سيئة فمن نفسك كل نفسك فالذينا يوم في سورة خاصة كما قال تعالى وذكر عبي ماذا سيوب هداد ربهم أن تيبا سريا الشيطان سربي الشيطان الشيطان استهوال جمعصية عظريك يلي بيان أني مسني الشيطات بمصد وعدام تعلم أذنك تعلم أذنك فمن كمال ابتمام كلام كمال بلب قال عبد الله أهل الله نحن إلى قريب من الأدب أحول منا إلى كثير تلعين أخي ده مؤذبين مع وده وده دهت محضوعين فردي الضار فأولي أربع خمس سنوات ونخلص بالمدفد بيه طرق ما عدد بطل السبب عمد اللي عليه تعودت بيدي يا ربكين ويشوح كده السبب تعودت بيدي يا ربكين يجلم ربكين وهو يتقلل بالكلم واحد ثلاث لو أكده واحد ما شوحش لو كان وقال له إيه وقال له بس ان تفتقى إيه شوحش وقالت أولا حضرتك مش انت لو يكلم معني سوي هدف إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيَّا وَشَرُّهُ دوني يا رب فمساً لنا يا رب العلوان هل لاب نحب العلوان؟ شمعني؟ تعلم ذلك تعلم ذلك قلتك الى غروة تبتدت بيت غروة تبتدت بيت غروة تبتدت بيت رحمة الله تعالى قال لما يبتلئ ببعض قصار قدمة فقالوا نقطع قدمة قائمة تبتدت البعض بيها رجله قال ما أقطع رجلا قال ما أصب فبتت البرض إلى ساقه قالوا نزلوا ساقه ورجله بتت البرض إلى ربطك في بيتك قال أنا وقد حضوا ذلك فقطعوها قال يشرب خمرا ينبح عمته بذوقها حتى لا تشعر بالألم قال والله ما كنت من أبود شيء حضره الله لقدم عقل الناس القديم لله ولكن إذا لمدت في صلاة فأنا بي وليك وليك من عقل يا بشيء فإذا انتجدت سأمد لكم ليه بفضعوا ما شئتوا فلما انتجد من تريده فاقضعوها وأقمي عليها اشتباد رفع جاي موشي كده مش, مش حصاري منه في الشهر فأطارت في مجلسه فشابت ذبابة فوقفت علامة فأطارت فطارت بإذن الله ثم رجعت ووقف علامة فأطارت ثم طارت بإذن الله هو دهارت ورجعت ووقف علامة فأطارها ذبابة ثم طارئ من حول لماذا فرق ذبابة؟ لماذا فرق ذبابة؟ فقالوا عالم ليذيذ به ألوف الظباب فأنتم شاكي دبانا البعض إنه موسف ممكن تلك واحد يأذني وقت يأذني وقت يأذني وقت يأذني وقت يأذني مش قلل مش قلل يأذني أخو من ذلك حتى يأذني وخديس نشر وقف يعني فالما يأذني جاءوا إلي وهو عليهم دابة رفض لجلهم معكم فقال لهم يا, يا عورة أحسن الله عذا أبك في رشتك وأحسن الله عذا أبك في ابنك شوف البلاء لمزيد فقال الحمد لله انه بصفر انت صفر يقول الحمد لله الله من كنت قد ابتليت فقد عارفيت الله من كنت قد اعطيت اعطيت لي اربعة دين القطران وانت واحدا فالك الحمد انت بديت معا منك خدت واحد بداعك منك حمد لله فرأيت لو أنت رجلاً تحاروا جيواناً وحارياً ثم تركوها أكان لو أن يردوها أو أن يردوها فالجوارك الثلاء، الثلاء منه بتمدله هل يترفع أن تفعله؟ ولا الآلك هذا؟ تدوره في هو جاد يكون أعطاه الله وشأنه عادة لك وكانه مده هو مده فنحن الله لي كنت فقط فقط أخذت أعطيتني أخذت أربعة من الأطراف وخمسة واحدة فلك الهام وأعطيتاني وأعطيتاني أربعة من الأبداء وخمسة واحدة فلك الهام تحبني جل وعلا يا لما نصدر سوء قدم الواحد هو أتمنى هو في الملتزم قد ذا بالكعم ملتزم قد ذا بالكعم يبتلي هم تستموتني وقدر ساعدني إنه مهزمني ساعدك صحيح اشتابها وبينا ايه سولا بينا وتسمع كلام مضايح مدى يعني الناس الناس اللي هو مسترد ما سوقنا بعض لو يا تجحتني هرفصل ثلاثيات طب لا مجحتش لا تصومي أولا تصومي لا وصل بعبادتك وتقرصت يا الله لو علم بعبادتك وبعدها توصلت تطير حبك اسمع كلام يس الهب على المكانين يس الهب والمكانين على الله وينش حاله ليبرم ذلك هو يا راضي عمد إليه كلام الله الله وجد سؤال ما هو لا نفج ذلك قال ما أبغي أن أفعل وما قدر الله حق ما وما قدر الله حق ما دين عملت يا رب عملت يا رب ما شت عمليك في الدنيا يا رب لا! إنما الأدب مع الله سيدا وعلا أن السبب وأدى فضل بك ونظر إلى الأدب الكهربائي من التنفياء ومن الصارعين أدب ومن الجن كيف كانوا في مدهن الأدب مع الله سيدا وعلا ونظر إلا بينا أولا بينا رجوع أولا حين قال أني مستني أضره أسعر الراغمين ونظر إلى عاملين إبراهيم يبقى الله وقليل الله وقليل الله وعلى الله الذي تأدّى ما الله لشهده على فقال الذي خالقني فهو يشبيه والذي هو يطعمني ويسبيه وإذا برد فهو يشفيه يعني نسر كل مية إلى المائلة ويعني أردت أشياء هذه هو يقليلهم وأشبيه لأ وإذا برد فهو يشفيه وعلى الله مع الله إذا العلم هو فضل الذي ذاره على نبيه الثاني بورده فالترحل لأنه محسن من الخضر من الكائلة ورأى محسن أدعى على الخضر مع الله إذا العلم فإن كثبه ونبيه والي من الثاني بورده لما فعل هذه تحتالي الثلاثة التي روح على ما سمعه في سورة الجن. فيو... يعني يؤول هذا الفضل ما يعرفه فيقول أبت سفينة فكانت لمساكيدة البحر فأردت التعيبها شو بحقنا فلا الفعل الوحيد في حقارات لازم اعتراضها من البيت لذلك لأنه بعيد فأردت التعيبها وأما الولاد تالعاد وأما الولاة فكادوا بوهوب بين فنصينا ذي لما هم في غلال الطقصان فأرادنا ذي بدلهما رفعهما خير من ولاده وأما الولاة فكاد الولاي بين يتبين في بديده كاد تأوي كذلهما وكاد أبوهوب صريحة فرادة أرق أعمال الولاء عشر أثاث العارفين فرادة أرق كيف حددت الأدب محطي جدا وعلى الأدب محطي جدا وعلى أدب يتعزمه بالشيء حيث قال لما سمع القرآة من السبيل صلى الله عليه وسلم قال وأدى رب رجل فحل فعي أراد وأدى لأسدري أشاره أريد بمن في الأرض أدى به ربه مرشد عند المرشد أرد من قبضه يعني الرسال جاء في ربيده إنما الشرق بإيه قريدة باته يجبون ربما إبن خالص للعالم قال بعد بعد الآية ما أضرب من حتى نفسك من أبناء وما أضرب من سيدك من الناس وما أضرب من سيدك بالله وكفر بالله الشهيدة قال بعد لا فدأ أضرب من حتى هدفة. فمن, فمن من الله وراء الله وراء السياسي فمن الأذى كل من عد الله فإن كل بغير الله وبغير الله لكن الأذب الله يخلم علىه أن لا فتر سبحان الله سبحانه أذب سيدنا إيسا من ربه إيجل الله وعلا كما طالت عالد قال الله يا إيسا بنغير أأنت كنت للناس انتخذوني وأمنيتنا هيّة من دون الله بقان شراء إلا كده بكتاب سنبه الوحد مثل يقابل مثل الوحد كتاب ويلاك بسلعة يقابل كتاب حباً تهاراً اشتبتني؟ لا إلا أنت فيك كذاب وحبت صمح عليه لا اني مسجد ايسا؟ هل سبحانك؟ انا اقتربتك مطارش مستحيل ده انا اقول انا صبحانه. ما يكون لي أن أكون بيه. ما يكون لي أن أكون ما ليس لي بحق إن كنت قلته سعد علمتا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه إنك أنت عزاوي الويوط ما قلت لهم إلا ما أوضر لهم والله رب أنه من نفس الأمر فلا ترسوا بي يحالون عنه أو أمره أنا من لنعوذك لا قلت إليهم إيه كانت أمر تانيبين أن يفيد الله ربك وربك من حالك تغيرت أول. أول أن تغيرت أن يفيد الله ربك وربك وكنت عليهم شهيدا لا تدفين فلما توفيتني كنت أنت الرحيم عليهم وأنت على كل شيء شهيد تتعذبهم فإنهم عبادك وإنت عبادهم فإنك أنت العزيز المكيب لا أعلم يعلم لم يكن وإن تغفل له فإنك أنت المصرور مصرور قال لي أجل أنه علم أنهم عبدوا غير الله ومقتضر أوابر فالي أن يعذب أن يؤذر نصر كفروا إليه عدو فهما سار مع إرادة ربه وإن تغفل له فإنك أنت العزيز المكيب ليه حتى لا إذا لم يغفر إذا قلقه الله أبن الله أبن هو عزيز حكيم عزف عجب رسحانه تعالى فتفى الغموز فتفى عيسى ضحي راضي ربه لأدنه رسحانه تعالى وهم كثف أدب ما هو كذلك إذا ما تعلم هذا مع رسحانه عندنا ليش بلاء وليس بلاء لما تعصى صالح مبتب كانوا يفتوا قدام وزير واللغين هو بتكلم او انت بتكلمه بقص جزادي اوه دي اه اوه شواء بقص جزادي اوه لا تقول ايه طب انا بتعف عليك لان بتقصي الصلاة ربنا بيكلمه شو ما انت الكلامه فين وانت بالي والله ما تكتفيش ما تقصي بيه وشباب ما تقصي بصة في السجالة هل تحطوا ليه كين وليه كين وناشي بيه في الصلاة تقصوا لا تقصي بيه اللي وعادت الان كما قال النبي صلى الله صلى الله عليه الصحيح ابن الله حاجة وجهه واجهاجه وجه عقبه ما الذي أسفت الضباط قدقه ومدهدش كلامه ومجفوش ودوائد ودوصيد عنه قص الجهة تانية امد زي ما يعنيش مفرام للتوافة فأباد والضائج اللي وعادت في نحنة المشارات لدي أنا مؤدبة ويقول انه قم بينا؟ مبصش ولا شيء قال تعالى ما زهب البصر وانا طب مبصش ليه؟ لجيه عندي بيه من الأدب؟ فاشل قصر في حضاره قصر عند الباب والباقي بتاعك ابتبص ايه اللي هو ربا هو اللي يبصر ايه بزيارة انه اللي بيقابل الله هو مقدره هو مقدره وانه اللي بيستعارك فتبعه اصليه لدينا وديه العلم في فوق زيد العلم لم يأذن لا يعدد ولا يعدد حتى لا تطلع عنه إلى شيء لم يأذن الله لا يعدد ونصر إليه دون الأدب تنصت للأدب إذا قرروا القمانة تستطيع لهم وأنصت لعزكم تحضر هذا كلام وديه العلم فتعلم المدب تعلمت الأدب من نبيه لها اليوم أخيراً أسوق رسالة تلك للبريض لأخذ منها في هذه الليلة على نوتيب نبيه الليلة وعلى قصة نبيه لها اليوم في اللقاء القادم جدي ليس لعبها أسوق رسالة لكل مريض ليقول يا رب أي بريض إن كنت مريضاً فاصفر إن كنت مريضاً فاقد ربك وسل فيه مجلة الشفاء والعفير فكل غير بإذنه وأمره سيدة جل العالم ولكن بأخذ وبتطور كما قال الأول فأنتم تحفظون قذب الخضوع ولا دياء الله قذب الخضوع ولا دياء الله إن الكريم يجيب من لا دام إنك الكريم يجيب مدى أسنع الله واقطع بين يديه واستنفسه على الدريب الفيزيكين يا رب هذه ناسية بين ذلك وعليها بسوان كثير وقامت بسالة البحجين وأبتل إليك امتئال الراضي الظليم ونحنك دعاء النوائس الطريب دعاء ما اتخضعت لك رمبته ورقب لك أمه وبدأ لك قلبه وخاضت لك عيناء التشفية والعافية ومهي شيء يتضرع فتح الله صلى الله عليه كما لا بدأ يا رب اشهد بيناك وبيناك بينا. بيشيك واحد قديني بقولي يا رب مخراسة عامل ايه اشهد يا رب بقى يا رب ما قولنا لا مش كده بزي تسوى العربات النقل كافة يا رب مخراسة لا ويا رب مخلصة في جوك اللي كده تضرر بين يديك تضرر بالدمور وقع من اللي هو الكل وصدر وحاجات وسؤال ما الزهر فهو قائد أن يجيب المضطرة إذا دعا فكم المفترخ عفاء وكم المضطر النهار وكم سائلا أكادت والله جزء على أن يستحي أن يردك للدعوة يستحي يستحي صفة الحياة النهجة تنتهي للعالم يستحي أن يردك ولكن كل يا رب ثم تنصيحة رجاء من المريض إلى الأدب لأبواب أنه على أن لا تشكو إلى غيره أن لا تشكو إلى غيره هو القادر أن يشفيه الله ربما أنه أدي من بنت واشفيه أنت رسول النبي رجل الدبيع فالت فقال الدبيع من أنت قال أنا طبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رفيم والله رحمة هو ليشفيك هو العديد ماذا تفضل غيرا فإن شكرت إلى بآدم إبنك تشكر الرحيم إلى النبي لا الحمد. واسمع هذا حديث النبوي المبارك أن لو أحابك من صدعك وما يضيف فيه سنه بحديث أبي غير فمن نال صفحه الشيخ المدير الله تعالى أن النبي ترسل لما قال قال الله تعالى لكن الله قد أعزقل قال الله تعالى إذا فتليت عبيدي المؤمن إذا بتأيض عابدية لمؤمن فلم يشكوتي للعوال تقول لي ده أنا أفعلي صورة اللي كنت ما تعلمت والنقص قال وقوط كنت نقص الله بقى لكي من وقت وبعده القلب خدت رواصة وقوط يا دبتور قال لي بقى شتافة لا بقى شتافة لا يحضر لها إيه اللي دعم يحضر لها ما بيش هاتمين طب اي لا تأكل إذا تلقيت عبي إذا تلقيت عب إذا تلقيت عبي المفضل فلم يسكن إلى عوارف أطفته من أذى ثم أبدته لحماً غير من لحمه ودماً غير من دمه ثم يستأذ بالعافية ثم رسالة نهيرة إلى المريض لا عفن وأنت مريض عن الله وهذا ما نتناوله في الحديث على بداية الأربعة قادم في فائدة الفرض في الأيام في قول النبي صلى الله عليه وسلم والدكتور عبد الهابدي وقال أيضا في البيت الأيووب نحن عابدو من أول وأشر الله أن يعفيه يبقي في كل بلاء وأن يشفي أبائنا وملائنا ومرد المسلمين ومبشر الله لمرد المسلمين ومبشر الله لمرد المسلمين وأعفر لو تادا المسلمين مبكر أبائنا وملائنا مرد المسلمين مبكر الله كمردان سراء مبكر الله كمردان سراء مبكر الله كمردان سراء سبحانك ربنا المستقيم خيرنا من السالين ونستمد رزقنا من عزيمه وجزاءه خيره وإن شاء الله على الدارسين وعباد القلب. لذلك في نقية صدق المضوبين للجسم العالمين لذلك صاحب بس اللي يأخذه يرد صغوبة اللي يأخذ يرد صغوبة إن شاء الله أعلم. تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. تبارك